وَإِذْ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مَجْنُونٌ أَفَتَكذبُونَ عَلَيْنَا وَقَدْ عَلِمْنَا مَا تَدُسُّونَ وَإِذْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ يُمِلّي أبيها ذرع فتخيب عمن آليها إن أوكأ كَذٰلِكَ أَوْرِثْنَا إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لما يجن عليه الليل وآكه كوة قال هذا ربي حلم مَا أَفْلَقَ فلمّا أفنَى